الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الشراط المستقيم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 من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلاً ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك, فأولئك يدخلون يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكثر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 ما ردنا إلى الله وأن المسرفينهم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم فستذكرون ما أقول لكم وفوض أمري. الله. إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب فَرَعُونَ شدَّ العذابِ وإذ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الطعفاءُ الَّذينَ أستكبروُ فيقول الطعفاءُ الَّذينَ أستكبروُ قَالَ لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أنْتُمْ فَهَلْ أنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ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 قالوا بلا قالوا فذلو وما تعاقب.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 سنهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح سبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم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 المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني استجب لكم إِ الَّذينَ يَستَك بِرونَ وَنَّ عبَادَةِ سَدَخُلونَ جَهًاَّ اللَّهُ الَّ جَلَ لَكُم الَّلَ للتَسكُنُ فِيهِ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 لَكَيُفْكً ذَٰلِكُمُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذالك الله ربكم ذالك الله ربكم فتبارك الله رب العالمين.